الدرس الثالث الفصول واحد استمع إلى العبارات وأعدها ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور فصل الربيع فصل الصيف فصل الخريف فصل الشتاء ثلج مثلج بارد Matar, mumtir Har Şems, muşmis.